Surah At-Takwir Artinya menggulung terdiri dari 29 ayat A'udhu Billahi Minash Shaitanir Raji Bismillahirrahmanirrahim Iza rahmani ar-rahim Idza asy wa idza an-nujumu kadarat وَإِذَ الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعَشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الرُّوحُ صُحِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذًا النُّفُسُ زُيِّنتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ صَعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ Fala aku sim bil kuns, al jawaril kuns, walaili اذا عصعس, تنفس.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 وَمَا صَاحِبٌكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِالضَّانِّ وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لِمَن شاء منكم أَنْ يستقيم وما تشاءون إلا Allah Rabbul Al Alamin.